وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبٌ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانٌ رَّبَّنَا أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة السادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا